الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله الأجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والسلم بسنته لا يملكين أما بعد فقد تقدم معنا بيان شكم الغصب وبيان حقيقته في اللغة والاستلاح وبيّننا أننا من الغفظ آثاراً تترتّب عليه وقد اعتنى العلماء رحمه الله ببيان هذه الآثار وذكر ما دل عليها من أدلة الكتاب والصنة وإجماع أهل العلم رحمه الله ولا بد لطالب العلم من أن يعلم هذه الأحكام والمسائل في باب الغفظ أول ما يترتّب على الغفظ الشكم بإسم الغافظ وقد تقدم والسبب في ذلك عسيانه لله عز وجل واعتداؤه على حق أخيه المسلم وانسيانه لحرته وتجاهده للعصول الشرعية التي حضرت عليه ذلك الفعل عن الغفظ أما الأمر الثاني الذي يترثب على الغفظ وجوب رب الشيء المغفوظ وهذا بإجناع العلالات أن الراجب على من غصب أن يرد الشيء الذي اغتصده فواء كان من العقارات أو كان من المنقولات وأنه إذا تصرف في الشيء المغصوب فنقله من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع فإنه ملزم شرعا لرده إلى الموضع الذي أخذه منه ولو كلفه ذلك ما كلفه فلو أنه اغتصد دابة وشار عليها إلى بلد دعيف وجب عليها أن يردها إلى البلد الذي اغتصبها منه فذلك لو أنه أخذ متاع ثم نقله إلى موضع وجب عليها أن يرد ذلك المتاع إلى الموضع الذي اغتصب فيه ذلك المتاع فإذا الرد وأن يكون الرد إلى الموضع الذي أخذ منه الشيء المرصوب لكن مسألة رد المرصوب تتوقف على وجود الشيء المغفوظ فإن من غفظ شيئا تارثا يبقى الشيء وتارثا لا يبقى فإذا بقي الشيء وكان على صفاته وجب ربه على الصفة التي أخذه عليها من حيث العصر ضمانا لنقتله ووجب ربه على صفة الكمال انطرأ تمام وزيادة بعد الغفظ وهذا كله تنفصل إن شاء الله تعالى وبناء على ذلك تبت عندنا أنه يجب رد المغصوب لو أن هذا المغصوب ترث كرجل أخذ طعام أخيه المسلم ثم أكله وفي هذه الحالة لا يمكن رد عين الشيء المغصوب فيطالب برد مثله فينظر في الأشياء المغصوبة فلا تخلو من حالتين الحالة الأولى أن تكون من الأشياء التي لها نفليات وذلك مثل المكيلات والموزونات كردل تغطف بلطاعم من ذره أو كيلا من أره ثم استهلكه وستنفده وأكله فإنه مستحيل عليها أن يربعين الذي أخذ فنقول له يجب عليك أن تنظر إلى مثل الطعام الذي أخذته في من حيث جودته وردائته والنوع نفس النوع الذي أخذته ثم ترده إلى صاحبه بالقدر فإن كان الصاعا فالطاع فإن كان أكثر من ذلك فكل شيء بحسابه إذاً يرد عين المرسوب إذا كان موجوداً إذا تعذر رد عين المرسوب وجب رد مثله وهذا المنزلي كما ذكرنا في المقيلات والمنزونات المقيلات مثل الشبوب والمنزونات مثل القطن ومثل الحديد مثل النحاش لو أنه أخذ حديد ثم أتلف الحديد على وجه لا يمكن رد العين به فحينئذ ينظر إلى مثل الحديد الذي أخذه فلو أخذ المنزيد الحديد وهو الصلب طمناً وابتصدر وجذ عليه رد من نفسه فإذا يرد مثله في النور ويرد مثله في القفل من حيث الجودة والرداء ويرد مثله في القدر من حيث الكير والوزو فإن تعذر وجود المثلي انتقل إلى القيمة فينظر إلى قيمة يتعذر وجود المثلي إما حقيقة وإما حكماً وتقديراً وإما شرعاً يتعذر وجود المثري حقيقة وحسن نذل أن يكون أخذ إناءاً من الأواني التي لا تنبضل ويكون صنعها على وجه ما مخذرها بحيث, بحيث يمكن الإتيان بنثله في مثل ما ذكرنا وتقدم معنا حسناً أن الأواني ونحنها التي ليس لها ضوابع في صفاتها بخلاف الأواني الموجودة في الزمان هذو واضحة واضحة ينكرر فيها لكن الأواني التي تصنع عند الحجابين ونفرهم فهؤلاء هذه المؤمنة الأواني لا ينكرر بمثل الشيء سنطبق في أستثاث على وجههم ثامن ثامن فينتقل إلى القيمة ونقول تعذر وجود النفلي حقيقة وفتة كذلك أيضا يتعذر وجود النفلي شرعا كما تقدم معنى في خمر الذمي فإنه على مذهب من قال إن الخمر صدما إذا كانت لزني فإن النصر ما لا يمكنه أن يشتر الخمر لأنه لا يجد له تملكها فحينئذ ينتقل إلى قمتها ويضمنها لصاحبها لأن أهل الزنة لهم حق فما تقدم معنى في باب الزنة أما من شيء التعذر الحكمي فهذا من أنفلته كما ذكر بعلمات ان يكون قد اثلخ شيئا له مثل في السوق ولكن ثمنه في السوق مبالغا انذاغ فيه وقيمته اكثر من المثل فوجد مثل هذه السياق التي اثلخها ولكن يقر فيها الصائده اضعاف قيمتها فهي موجوده حقيقه مفقوده حقا لأن لا مقابهه لما الله قد لما اعتقد انكم تحسدوا عليه بنسب فإذا كلتنا أضعاف قيمتها فهذا ليس من نتيج ولذلك قادر موجود حقيقة مفقود شكما إذن الأمر الثالث أولاً نظلمه العين ونوجد عليها رب العين فإن تعذر ووجدنا عليه رب النسل فإن تعذر وجود النسل حقيقة حدثاً أو شرعاً أو شكماً انتقلنا إلى القيمة وتقدر قيمة الشيء الموصول ويجب عليه الضمان أو قينا على تفصيل الله من علم محمد الله من سيأتي فمنهم من يقول مقدر قيمة المغصوب من الغصر وبعدهم يقول مقدر قيمة المغصوب عند الثلاث وفائدة المسألة لو أن شخصا أخذ سيارة واقتصدها من أخيه واقتصدها في عبر العام وكانت سيارة ذاهبة في الثمن فرضنا كان سمتها خمسون عام إما لما أطفت في نهاية العام أثلتها وتعذر وجود نهجها وكانت قيمتها حين أصفت أساوي عشرين أو خمسة يعني نصف القيمة لأن السيارة في أول العام تختلف ثمتها في آخر العام فهل ننظر إلى قيمة المرسوب عند أخذه وغفته أو ننظر إلى قيمة المرسوب عند ثلاثه فمن قال يبنى ذو قيمتي عند أخذه لأن يده ظمنت ذلك الشيء بأخذه قال يدفعني وما ومن قال يضمن المغصور لقيمته يوم, غ... يوم ثلاثه لأنه استحقق القيمة عند الثلاث وكان واجب عليه أن يرد فبالما امتنع منا الرد وحقق الثلاث ننظر إلى وقت الثلاث فكانت قيمتها 25 فنقالبه إذا كانت قيمتها في الأول 50 دفع 20 وإذا قلنا على القول الثاني يدفع 25 أي نقصين إذن تضمن المغصوبات بقيمتها يوم أثرفت او بقيمتها يوم أخذت على الودعين المشورين عند أهل العلم وحيمين. هذه كلها آثار مترتبة على البطل. لكن هذه الآثار متعلقة بمسألة عين المغصوب يلقى السؤال هذا الشيء الذي قصد وثلث قد يكون الغاصب استفاد منه ومضت مدة انتفع فيها من الشيء المغصوب فالغصب من أن يكون من العقارات المغصوب أو يكون من المنطولات يكون من العقارات كمن اقتصب بيتا أو عمارة أو شبقة وأخذها بالغصر وسكنها ثلاثة سنين فهذا غصر لعقاب مستفاد من هدة الغصر فهذه الثلاث سنوات إلها أجرة وإذا تنظر إلى مسألة أجرتها رجعك إلى مسألة نلافع المقصود فعندنا عين المقصود وعندنا نلافع المقصود ففي نلافع المقصود من حيث الأصل الشرعي يجب ضمانها هذا قول أقهاء الحنابلة بالشابعية رحمه الله والنصوص تدل على صحة هذا القول لأن الله سبحانه وتعالى أوجب ضمان الأشياء من مثلها ولا شك أن هذه المدة مستحقة للمالك فلما كان الغاطب قد أخذها ومنع المرصوب منه إلى الانتفاع بها ومنعه من تأجيرها على الغير فإنه يجب علي جدنانها حتى ولو لم يسكنهم بل من دقود العمارة الاستوداء على العمارة أو منعه من شقةه أو منعه من سياره وعطلت هذه العين سنة كاملة سواء سكن أو ركب السيارة أو انتفح أو أؤثرها عن الغيب أو لم يفعل شيئا من ذلك فإنه اليوم إذا سئلت عن وجه تضميمه تقول لأن المالك الحقيقي كان بالإمكانه أن يستفيد من هذه العين وأن يتحصل على حقه ولكن لهذا الغاصل حينما غصده وحال بينه وبين ماله انتنع وتعذر عليه أن يصل إلى ذلك الحق ووجب على الله بإمامنا إذن ضمان المنافع والمنافع تشمل المركوبات السيارات والدوار وتشمل النساكن في البيوت والعمائز ونحن ذلك أن الحرف القرائع الموجودة في الأرض قائم لغصيهم ومما يستفاد منهم من الآلات ففي زماننا لو أخذ آلة لنجل الخشف للنجارة أو أخذ آلة للشدادة وأخذ هذه الآلة وعطلها سنة فهذه الآلة يسأل أهل الخضرة كم أجرتها في سنة كاملة سيطولون أجرتها بكل كل شهر الأنف معنى ذلك أنه يبغل بلدث اثنى عشر استحقاق للنامش الحقيقي لهذه الآلة لأنه حال بينه وبين الانتفاع دي. يستوي أن يكون قد انتفع هو أو مكن الغير من الانتفاع أو حبث الآلة وعطلها لأنه لما حبثها وعطلها كان ضامن لذلك التعبدي متحمنا من مسؤولية لذي يجب عليه دفع الصينة التي هي متحقة لفواق ذلك الزمان والقديم إذن يجب ظلام عين المرسوب ويجب ضمان منفعة العين إذا قلنا بضمان عين المرسوب برد عين المرسوب أو ضماني على التفصيل المتقدم يبقى السؤال في مسألة الرجل رد العين المرسوبة كارة تكون العين المرسوبة موجودة كما هي ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان فحينئذ لا إشكال إذا جئت تحكم في هذه المسألة تقول ننظر إن كانت العين قد نظت مدة على رفضها وجب رفضها أو مرفأته قيمة الممثلة اللي هي الأجار وإن لم تنظر المدة وجب رفض العين وحدها هذا إذا كان العين كما هي بدون الزيابة بدون مقصان أما لو أن العين اختلفت فإما أن تختلفت بزيابة وإنّا أن تختلف بمقنن. إما أن تختلف سيديد سعرها وتجنل وتكهل وإنّا أن تختلف سينقف سعرها وحينئذ يجب أن يفرق بين المسألتين وينفرق في حكمهم. فتارة تختلف العين بالديادة. كرجل أخذ دابة هزيلة واقتصدها بطعامها لشرابها فأصدحت كأحسن ما تكون عليه الزيادة إذن اختلفت بالزيادة أو أخذ أرضا واتحدث فيها البناء وهي أرض الضوء وبيضاء فأحدث فيها البناء أو أحدث فيها الزرد فحيلئذ تكون العين المقصوبة قد زادت ولم تبق على حالتها الأرضية هي المؤخدة هذه من الأمثلة الزيادة بالعين في زماننا يأخذ سيارة مثلا يطلح مراكبها ويحسن مقاعدها أو يتطلح في حالة السيارة يكون سيارة على حالة ضعيفة يتطلح على حالة أفضل فإذا تطلح بالزيادة الأسف هذا الثاني أن يأخذ العين على أحسن ما تكون فيردها على أسوأ ما تكون وهي صالحة لأنه إذا رده ويسار فالحكم حينئذن الضمان على التحصير الذي تقدم لكن نتكلم على أن الآن باقية وبقيت لنقص كرجل أخذ دابة وهي كميلة صالحة على أحسن ما تكون عليه فأساء علفها وأساء أطعامها وقيام أريها وأصبحت هذيلة فحين إذن عادت ناقصة أخذها كاملة فردها ناقصة وفينا لنا لو اخذ بيتا متصفد العماره أو الأرض وفيها زرع فاخذ زرعها أو فيها نخل فاكلث النخل الذي فيها او عطف النخل حتى ما تبعه والبقي بعضه فحينئذ عاد في العيب بالنقص في حاله الزيادة وفي حاله النقص كل في كل فيها يعني فيهما تقييد من حيث الأصل الشرعي نقول كل زيادة حجرة في العين المغسوبة إما أن تكون من فعل الغاصب وتكون العين لا يمكن فصل الزيادة عنها فالثمن ويمكن أن نسهبه من الدافع وصلاح حالها فهذا صعب مجال ولا يمكن أن نحن نحن فحينئذ ترد كاملة ولو أخذ الرقيقة فعلمه صنعة لن تلتح بها بالصنعة منه فيجب رده كاملا على الصفة التي أصلح عليها على الصفة الكلام العكس إذا كانت الزيادة يمكن شطلها عن شيء المرسوم أحدث الزيادة مثلا أو أنه على الأرض بناء من الصناديق أو البيوت الجاهدة في زماننا نقول يجب عليه رفع ماله ورد الأرض كما أخذها إلى الرحلة لو أحدث الزرع فيها وجب عليه قنع الزر ورد الأرض مستوية وتطلب صفرها وتصلح كما كانت ويضمن النقص لو أنها نقصت قيمتها بعد هذه الحضب والتصباح وسنفصل هذا كله إن شاء الله ونفصل الخلافة إلى الله ورحمه الله لكننا نريد الآن أن نشير إلى مجنم نسائل مغصر حتى إذا دخلنا في التفصيل تكون صور إن شاء الله ورحمه فبالشيء الأصل لما نظرنا إلى الزيادة قلنا في حالة الزيادة التي لا يمكن فصلها أن العين المذيثة هي الاستحقى وتابعة للعين ويجب على الغاصر أن يردها يرد العين بكمالها ويضمن هذا الكمال ويصلح الكمال ملكا لصاحب الأرض هذا إذا كان أحدث فيها الزيادة لا يمكن فصها أما لو أحدث زيادة من يمكن فصها نقول له خذ ما ذكت وترك ما لرينك ورد الأرض كما أخذتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حكا تؤديها وترد الأرض عن الصفة الذي أخذت عليه حتى لو أنك نقلت النخل عنها أو هدمت الجناء الذي عليها فاختنفت صفاتها ونقفت صينتها الذي كانت تدفعها لصالح وسمه صفل إشاء الله إذن يبذل برد الأرض عن صفتها ويأخذ ما لهم من الزيادة ويستحتجها ولا يأخذها إن كانت نستطيلة لا يمكن نفسها عن المدين عن العلم أما لو كان هناك نقص وأحدث في الدار وأحدث العين المرسوبة في نقصاً فيجب عليه أن يضمن النقص كاملاً ويرد العين ويرد ضمان النقص فلو كانت العين عن الأرض لما أخذها وارتصبها صالحة وطيبة وفيها ذر وكانت قيمتها تصاوي مئة ألف مثلاً ولما عرض أن يردها ربها بنقص أنقص نصف قيمتها نقول رد الأرض وادفع نصف قيمتها إلى مقصد هذا من حيث الزيادة والنقص يتفرع على هذا أن تقول القاعدة أن يد الغاص الضامن قاعدة أن يد الغاص الضامن فتضمن الزيادة وتضمن النقص إذا قلت أنها في ضمان الزيادة في ضمان النقص تضمن الشيئين الاثهين ما كان بتعد منها وما كان بآخة سماوية بدون تعد منها فلو مثلا لو أنه أخذ أرضا وأخطبها ثم كانت في الأرض فيها مزرعة وجاء إعصار فيه نار فأحرق المزرعة نقول يجب عليك أن ترد الأرض ما دام أن هذه المدة التي اقتطط فيها الأرض من واحد محرق قلفه أربعمائة لتفاة عشر العابد الثوارد خلال الفترة هذه التمثل لها بمجرد التصاب تبقى في يدك رامنة فأي ثلف يحدث في العين ما بخال عن سواء كان منك أو كان من غيرك يلزمك ان ترد العين كما أخذتها فإن حصل الثلف تضمن هذا التلف سواء كان بشعلك أو كان بشعلك وهذا معنا أقول يضمن ما كان بأمر الله أولا كان إستاذا من المخلوقين يعني يضمن بكثة حالتين ولا يقال أن الضمان يختص فقط في حالة تعدي السبب في هذا أن يده لما اعتدت على هذه العين وأخذتها من مالكها يصلح هناك أصل يصل عندنا أصل وهو الضمان لأن يده هي الضمان فواجب عليها أن يرد العين فإذا قلت يجب عليها شرعا أن يرد العين كما هي ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا عدا ولا جادا ومن أخذ عصى أخيه فميغدها نهى عليه الصلاة والسلام أن تعرض على أموال الله ثم أمر كل من تعرض لمال أخيه المسلم أن يرده سنقول في هذه الحالة دلنا الأصل الشرعي على أنه يجد عليه الصلاة والسلام فإذا حصل الترى والنقل وجد عليها أن يرد لا ناقصاً لأنه أخذها كاملاً ثم ما طرأ من النقل يكون عليه يكون متحملاً للمسؤوليته كما أن ما طرأ من التناده يكون أيضاً واجباً عليه ضماناً وهذا كله سنفصل ونضيّن موقف الظلماء وحيّنه ما هو فيه إذا تقرّر هذا فالأشياء التي تُغصب شيء منها يكون من الأموال التي تباع وتشترى وهي محل للمعاوضات وهذا ينقسم إلى عقارات ومنطلات يكون الغسطي للعقارات في الأراضي مبور ونحيها ويكون الغسطي للمنطلات في الأطعمة والأكسية ونحيها أما بالنسبة التي لا تنبث يعني كالحرق لا ينلكه أحد فإنه إذا غصب ننظر إلى مسألة اتهلاقه فلو أن هذا الحر اغتصل ثم مات عنده بعمل الله عز وبقدر من الله عز وجل ما نقول نعم يا الحر هذا ليس محلاً للمعاورة لكن لو كان رقيقاً هذا أمر آخر لو كان دابة هذا أمر آخر لكن الحر ليس محلاً للمعاورة لأنه لا يبعه شراء الله بشدة الحديث صحيح عن اللبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى فالخلافة تخصنا أنا خصهم ومن كنت خصهم فقد خصمت رجل أعطى بيهن غدر ورجل داع فرقا ثم أكل ثمان ثم أكل ثمان ورجل استأجر أجيرا فمن يوفي أتر فقوله ورجل داع فرقا ثم أكل ثمان فجعله من كبائر الجنوب ومن الأمور الموجدة للعقوبة الشديدة وهو صور خطن لله عز وجل وعليا بذل يوم القيامة وهذا يدل على أنه قد أخذ ما ليس له وقد ظلم ببيع ذال يبع لأنه حد يبع وإذا ثبت هذا فنقول إنه إذا مات فحين إذن لا نبحث نتعلم الضمانة لأن ما تقدره أما لو أنه تعدى عليه وقتل هذا له باب البيعات وباب القصار اذن هو ينتقل من نظره الاصل الى مساله التعدي فالشريعه جعلت كل شيء حكمه ولكل شيء شرعه قد جعل الله لكل شيء انقضاء فانت تقول اذا اخذ هذا الضرب واعتدى بالضرر هناك باب خاص بالاعتداء اعتداء مثل ارسيل الضرب دون حق ما فيه من الضمان الى حصل الملك في العضو الذي ضربه او الجزء الذي ضربه يضمن بيت العضو الذي أثنف، القصير الذي سيأتي في الديان إذا قتله بالضبط حينئذ يفصر فيه لأن قتل الآن قتل الشجعان من يقصد قتله وكان الذي ضربه ويقاتل خطأ هذا يفصر في ذلك إذا بالقتل القتل إذا اقتصر على مصله ولم يتعلق له بشيء فمات عنده فحينئذ يكون قد مات قدرا ولم يتعرض له في الثلث ولم يتعاطع طلب الثلثة فحين يجب أن يكون مات قدرة ونصره لا يزمن الحرب لا يزمن إلا بالاعتداء وهنا ليس هناك اعتداء فما في وضع للتبنين هذا بالأسفل للحرب فابتدأ من صنف رحمه الله بهذه المسألة بأنه ليست محلل للمعاوضات ثم سيدخل بعد ذلك فيما هو محل المعاوضات لديار مال الغاضي مال المغصوب ما منه وما على الغاصل من الفقوق التي يجب عليه أداؤها تتبت على اعتدائه ورصه لحق أخيه المسلم وقال الله وإن الثولى على حق لم يضمن لاحظ الثولى لأن الغصب لا يكون إلا بالاستماء وعلى هذا الثولى على حق لم يضمن يعني إن الثولى على حق فماك الحق عنده لم يضمن إلا إذا كان قد تعاطى أصباب موته وهلاته كأن يكون مثلا أدخله في غرضة وقفل عليه فيها ثم لم يطعمه ولم يطعمه ويسقيه حتى مات وقال ما فصلت قتله إنها أدخلت على أساس أنني تريد أن أروع أبزع أن أخوز أن أم أمنعه من أن يتعرض لي فقفلت عليه الغرضة ثم نسيت فحينئذ إذا ثبت هذا ويتقرر هذا فهل قتل خطر لأن تعاق الصبر الذي أوجد هلاكه فيضمن ليسع على التصوير الذي سأتيه و ستخطط إذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فره فتصف هذا معنى قول إذا استولى على حره لم يضمن في تقدير إن استولى على فره مقدم للطول على حره فماته لكن الناس بدون تعاقه بدون تفريه لم يضمن لا. وإن استعمله فره وإن او تحدثه فعليه بذلك قال رحم الله من استعمله حرفه او تحدثه فعالج عندنا كما تقدم الذات والمنخال ان صرف ذاته لا قبلت ليست محلا من الهي والشرع لكن منافع الحرف ثمنه ويعارض عليه ولذلك استاذى موسى عليه الصلاه والسلام نفسه على طعمة بطره وعثة جرده صلى الله عليه وسلم استأجر نفة ثمانة حجد وأتمها إلى عشر ويجعلها إدارة ومعارضة من على منظر فالحر لا ينهد من جهة الذات ولكن من جهة منافع وكما لا تملك ذات ولا تملك أيضا أعضاء فليتك محلا من والشراء لذلك لا يجد ديء في نقل الأعضاء ونحن لنريدك محلا للمعارضة لا كلًّا ولا جدًّا ولا يجدع كريته ولا بيغ قرمويته ولا بيغ أجزائه لأنه ليست محلّاً للمعاورة والوعيب يقول مما أكد كما أنه يشمل أجناني يشمل شخص رسي إذا باعت هذا الجد لأنه ليست محلّاً للمعاورة فإذا ثبت هذا يبقى السؤال هل نرافع الحرّي كذات الحرّ والجواب لا فإن نرافع الحرّي لها قيمة وتست... يعني يستفاد منها ويستفيد منها الصاحب فلو أنه استعمله كرها من أخذ حرما وقفل عليه فهذا الحر إما أن يكون صاحب الصنع ليستفيد من أمله وعنده عمل تعطله عن عمله ومناخعه يضمن مدة تحضيره سواء يستعمل أو لم يستعمل كرجل مثلاً عنده عمل فجأت أخذه وأغلق عليه في داره شهرًا عن عمله وعادة أن يكون له في هذا العمل ألف ريال نقول له هذا سر يجب عليه من منفعته التي أطلتها لمنهه والإغلاق عليه فتضمن ألف رياله فيضمن منفعته ولا يضمن شيئا آخر من يظلم منفعه ولو كانت أجرته في الشهر عشرة آلاف يجب عليه ضمانا عشرة آلاف لأن الحال بين بين هذا الانتفاع بسبب منفعه وقاطبا لإعتداء فوجد عليه أن يرموه إذا إذا منعه ولم يستعمل يجب عليه ضمانه إذا كان له عنه ولو مصالح أطله عنها وهو صاحصا يجب عليه ضمانه أما لو استعمله ففضل إذا استعمله لا يخلو من حالتهم استعمله مثلا شخص أخذ صبيا وارتفض هذا الصبي أخذه من عنده أهله ثم أخرجه مثلا إلى مدرعته خارج المدر وجلس هذا الصبي في مدرعة المدرعة ثلاثة أشهر فراضا أن هذا الصبي ذال أنه رجل ذال أخذه وجلس معه ثلاثة أشهر إذا جلس هذا الزرق ثلاثة أشهر بالنزرع وعامل في المزرعة لا يعمل الحاسم إنما يكون عمل عامل لطوائية من جاء وضعه بالنزرع فراء لا يعملون جاء يعمل معامل أو جاء يساعد وقرضوا أن يساعدهم ما أحد أكرمه على الأمل فحينئذ يكون فعله محظة أبرع ولا يجب على الرابط لأنه معامل لأنه محظة بالنزرع لا أحد أرد عليه أن يعمل فقال استعمله كرهن اذا اذا حصل استغلال من الغاصب لا يخلو من حالتين المعنى يخرج له بالعمل قاهرا وبقوه وكرها يجب عليه ضمان اجره مثله في العمل فلو كانت ثلاثه اشهر عمل فيها ومثله يستحق في العمل الذي قام به انتقل الضرر مثلا 3000 يجب عليه ضمان 3000 كالأجرة ولو كانت إجرته ألفين لكل شهر يظلم في التفعالات إذن يشترك في السبنال الغاطب للمغصوب وأمل المغصوب عند الغاطب أن يكون بالقهر والقمر أما لو كان من اختياره الرضاق فإنه لا يجب عليه الضمان لأنه اخرج إلى محل التبرر والإحسان ولا يجب ضمانه في هذا وينزم رد المرسوب بديادته تكون المصنف رحمه الله وينزم أن يجد وفر عن الغابة أن يرد المرسوب بديادته الباء للمصاحبة أي مصحوباً مع ديادته يعني المعاني الباء المصاحبة تعدى لسوقاً مستعم بتسبب وبدل في حاباً قابلوخ بالاستعلاء لأن المعانيها المصاحبة <تصفيق> فقوله يرض بزيادته فيأتي السبسين هناك زيادة مستصلة وهناك زيادة مستصلة وهناك زيادة من فعل الغاصب وهناك زيادة بأمر الله كل هذا في التقصير الذي سيذكره المصنف رحمه الله عبر المسائل في السابق لكن هنا أراد المشير إلى قائدة وهي أن الوادب عن الغاصب أن يهب الشيء المرصوب على حالته ولو كانت أفضل من حالته المرصوب سواء كانت الديانة متصلة أو كانت منتصلة إذا كانت من نماء المرصوب أو كانت من فعل الغاصل لما لا يمكن في طالبه عن شيء مرصوب ألا فصينه سيأتي في مسألة في الخلق سيأتي بيانها إن شاء الله في فرق من ديانة القدر وزيابة إفهاة العين المرسومة وإن غلما أضعاطهم ويجب رده عندنا مسألة ثانية المسألة الأولى وجوب رد المرسوم مع الزيابة والمسألة الثانية وجوب رد نفسه وجوب الرد وأن يكون الرد مع الزيابة عندنا مسألة ثانية مسألة الزيابة لكن مسألة الرد هنا من حيث الاصر الشرعي العلماء كلهم مجمعون على ان الواجب من حيث الاصر انه يجب ان الهاصد ان يرد الشيء على مدارة وان يرد العين التي في الصباح سواء كانت من العقارات او كانت من المنقولات لكن لو ان شخصا يزتفض شيئا فلا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يكون الشيء في موضعه ويحسوم بينه بين الصاحب كرجل اقتصد أرضا فجاء وأخذ من أخيه مثلا نطف أرضه ووضع عليها الحواجب وقتصده فالشكل حينئذ رد المغصوب سيكون برجوعه إلى الحدود الأصلية التي كانت بينه وبين أخيه المغصورة الثانية وهي أن يكون المغصوب قد انتقل وحوله الغاطب من موضع الغصب الى موضع الآخر فهذه هي المثال اللي تكفض عن مؤمن يجب رد مغصوب يعني الشيء مغصوب بزيادة ولو غرم أضعافه يعني ولو كان رد مغصوب الى بلد الغصب بلد الذي وضع فيه الغصب يكلف أضعاف قيمته هذه مسألة مهمة جدا من أمثلتها بالمثال تتضح أكثر لو أن شخصا أخذ شيئا فرغنا مهلا يحتاج إلى نقل وخلفت النقل هذا يتبقى في المثال لو أن شخصا اعتدى على مكينة زراعية لأخيه فجاء وأخذها من أرضه واغتصدها ونقلها إلى أرض ثانية في بلد الثاني فإذا تدف غصفه عند القاضي يقول للغاق يجب عليك نقل هذه المكينة وردها إلى الموضع الذي اختفتها منه إذا جدت تأمل أن فيها قيمة عشر في ألاف ريال لو جاء يردها ربما كلفه الرد ثلاثين ألف ريال فحينئذ الرد سيكلف أضعاف قيمة العين المرصول. فقوم تقول يجد أليك ولو كلفتك أو أعافظ لأن الرد مستشق لكن لو أن المعصول من طاحب المقيمة قال يا يعني لو أن الغابت قال أنا لا أستطيع أن أتحمل ثلاثين ألف ولكن فأشتري له مكينة من نفس النوع جديدة من نفس النظل وأضعها في نفس المكان نقول لا إلا أن يرضى المقصود من حيث الأصل لا يعني لو أطرت الملك وقال ما أريد إلا مكينة ترد له لب ولو خلفت أضعاف المكينة لأن العين مستحقة هذا حق وهذا من هجل الله عن عباد أن الأصل هذه العزمة أردت تتحمل مسؤولية نقلها إلى موضعها ما أحد أمرك أن تنقل فلم نعتديت بالنقل عند قيامك بالنقل أنت متحمل لجميع ما يترقب عليه من آثار ومنها ضمان أجرة المستحق لقل طيب اولا عندنا حكم وهو يضبط القاضي يضبط لأنه يجب عليه رب المكينة إلى موضعه إذا أصر المالك وقال يريد مسينة لا إشكال فقد يجب عليك ولو كلفتك أضعك هذه المسألة الثانية المسألة الثانية لقل يا سلاس أعطيك مثلها وأضعها في المكان المدرسة الثانية قال الموصوب من الربيل لو قال الربيل تنتقل المسألة إلى المسألة الصلش وتصبح القضية قضية الصلش فتعرفون في الصلح قلنا يدون الصلح الصلح جائز يملكون لكن يصبح الصلح إذا كان فيه مناقلة ومبادلة يكون من باب إيه البيت فيك أنه باعه مسينته في ذلك الموضع بمسينة انتهاب الموضع وتثري عليه أحكام البيت فائدة قولنا أنه يتثري عليه أحكا... فائد... علي أحكام البيت أنه لو ترتب عليه رب النسيء لا يدونه ولا يفح الصلحة نفل امرأة امتصدت من امرأة ذهبا كيلو من الذهب ونقلت من دلد إلى دلد هذا الكيلو من الذهب لو أنها جاءت ترد احتاجت إلى شبري وحربي فكلفت نالا فقالت أنا أعطي النفل من الذهب هنا في مسكة مذهب حينئذ صار ذهب في ذهب فيجب أن يكون في نفس المجلس وإلا كان مسئة فلم يتعش هذه فائدة الأولى تنتقل مسألة إلى مسألة الصلحة ويطفش الضمان في الأصناح التي يجب فيها التقابل لا يتح الانتقال في الرصب إلى المثلي إلا إلا كان من ذنب فيما أدنى الشرع فيه من انتقال المثلي فإن فيه التقابل وجر أن يكون في المجلس المجلس طلح عليه فإن قال غدا آتيه أو قالت دعش ساعة أخش درداد قلنا هذا نسيء ولا نسيء فإذا لابد أن يفضل الحكم الأصلي وجوب ضرور ثانيا أن هذا الرسل ولو كلف أضعاف القيمة فهو هدن به في الأصد إذا أفضل مالك الحقيقي على عين متائه وحقه فهل حق من حقوقه وليس لأحد أن يحول بنا المالك من الحقيقي قال أريد حقي وجد إعطاؤه ورده إلى موضعه مهما سلمان فإن اختار المالك أو رضي المالك صلحا للبدل عنه فصل في احساني على ما تقدم مستدام الصلح وصارت مناقلة لدنية عن المعاوضة بالبيت على التشكيل المتقدم يقوله رحمه الله ويلدم رده ويلدمه قال رحمه الله ويلدم رده من صوب في إيادته وإن غرم أضعاثه وإن غرم يعني خسر أضعاثه يعني أضعاثه المخصوص يجب عليه أن يرد المخصوص بالزيادة ويكلفهم ويكلفهم قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرق لذي ما هو يقلع وأرش لأسها وتسويتها والأجرة قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرق لذي ما هو يقلع في الأرض أو غرق فيه مسائل وكلها نبدأ أولا بالجناء حمد الغرش من اغتصب أرضاً وأحدث فيها غرثاً فإنه يصدق عليه أنه غاضب وهذا نذهب جمهور الجلمات أن الغصب يقع على الأراضي والعراضي وخالف في هذه المثلة الإمام أولو حنيفة وقاضي أبو يوسف عليهما رحمة الله فقال لا غصب في العقارات لأن عندهم الغص يكون فيه شيء من شيادة والمطل والأرض لا تقطع أن تنقلها من المؤمنين ولذلك قالوا أنه لا يتحقق فيها الأصل وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأدن منها أولاً ما صح عن رسول الله عز سلم في حديث البخاري وغيره أن أم المؤمنين عادشة وضي الله عنها قال قال رسول الله عز سلم من ظلم في شبر من الأرض وفي رواية من غفض وقوله من غفض فإذا شدره من الأرض طبقه يوم القيامة من سبعة من الأرض فجعل الأرض محلا للغصف فدل على أن الغصف يقع في العقارات فما يقع في المنظولات كذلك أيضا مما يدل على هذا من الأدلة الغاردة في ربي ما أخذ ومن هنا اعتداء لحق المسلم فيكون ذلك غصفا واعتداء على أمال الله ثالثا أن الاستيلاع على الأرض ومنع مالكها منها ومن يتصرف منها يعد غصدا كالمنطولات ما وجدنا فرقا بين الأقار والمنطول يعني الشفط حينما يتصف أرضا ويمنع مالكها من الانتفاء بها من سكناها من تأذيرها لا فرق بينه وبينما يتصب طعامه ولا فرق بينه وبينما يتصب جابته وكون الصورة ليست فيها نقل لا يؤثر المهم أنه حال بينه وبين الانتفاع بها بالاستراء والقهر تترك حقيقة أو غيرها إذا ثبت هذا يلد السؤال لو أن شفا أخذ أرضا وأحدث فيها بناء أو غيرها نبدأ وكي نسأل البنات إذا أحدث في أرض البنات وأردنا أن نرد العين المغصوبة إلى مالكها وثبت عند القاضي أن هذا الشخص غاطب وأن البناء ظلم على أرض مقصومة فما الشكر؟ هل يعني في هذه المثلة خلال أليم المثلة مزلع عليها الواقع خلف البنان فإن في الحنفية رسول الله يقولون من ارتصب أرضا وذنى عليها في جتفتين فإن ما يكون البناء قيمته أكثر من قيمة الأرض وإما أن يكون العكس فتكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء مثال لو أن شخص أخذ أرضا قيمتها مليون وأحدث بناء عليها لمليونين فقيمة البناء أكثر من, في أكثر من قيمة الأرض لها فيها والعكس تكون قيمة الأرض مليون والبناء مليون فحين اذا تكون قيمه الارض اكثر من قيمه البناء قام اذا كانت قيمه الارض اكثر فحين يكون الواجب على الذي غصب أن ينقل بناءه وان يله بما او لو قال ان يعوض غرضا المالك عما احداثه في غرض الذي بنا به البناء يجب أن يدفعه المالك ويستردد أرضه ويكون البناء ممكن أما لو أنه أحدث بناءه أضعاف قمة الأرض او يزيد على قمة الأرض فإننا نقول في هذه الحالة ادفع بمالك الأرض قيمة أرضه ويبقى الغاصب في الأرض والبناء هذا ماذا بالحلفية يرون أنه ينبط بقيمة البناء الذي أحدثه غاصب وقيمة الأرض فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيثبث المامس ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء وإن كانت قيمة البناء أغلى يثبث الغاصب ويخرج مامس الأرض وهذا بنوه عن قائده إذا تعارض فيه فجفان رعي ارتكاب هنا. رؤية ذكرى عظمهما بالتكابة أحفظين فيقول يرتكب أحفظ الضررين وأهوم الشرين فلما كان ضرر المالك للأرض أعلى هو إلي حقه والأكس بالأكس المذهب الثاني مذهب المالكية رحمه الله يقولون إنه ينظر إلى الحق المالك المخصوب منه. وننظر في الدناء فقالوا نقدر الدناء ونسقط من الدناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهدد ونقل المهدد ثم يدفع له المالك ذلك الفضل وإن شاء ألذن الغاصب أن يهدل وأن يخرج من المهدد يخير بين الأمرين فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتوقف منها قيمة الهجم والنقل وأرش النقل وإن شئت تقول له إهد البناء أتوقف رجع الأرض ورد بي الأرض كما كانت هذا المالك بناء على ذلك يرون أن الأرض من المالك ليس للغاقب أي طريق على الأرض خلاف الإنش نبي لا لكنهم قالوا إنه يلزل بالنسبة للشخص الذي غفض نقول له ليس لك إلا قيمة البناء ونرقص من قيمة البناء تكلفة الهدف مثال لو أن شخصا غفض أرضا ثم بنا عليها بناءا ثبت عند القاضي وغصبه أمر بل رب الأرض المنصورة فلما أمر بل رب الأرض المنصورة قمنا للمالك أنت بالخيار بين عمرك تثمن البناء فالبناء الموجود عظما أو مفصلًا قيمته مليون. قيمة وفرصنا مليونًا فالقيمة يتاوي المليون وقال أهل هذا البناء يكلّمها مليونًا نقول لو نُضِي ونُطِرَ ذَعْدَ الْهَجْمِ الأنقار كم تُكَلِّف طالِ و تُكَلِّف مئتين فنقول له إِنَّا نتَبِع له ثمانية ألف أو نُنزِم الغاصِ بهجم البناء ورَبِّ الأرض كما كان يخير الوالد ولا يجبر واحد منه وهذا المذهب لا شك من مما يضح الناس وإن كان فاسئ المذهب الشافعي والحنابلة ايضا الامر الشافعي والحنابلة ان الله قال ليس بعبد ظالم حق وهذا منطق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وقال الغافل بن عتب له انقم بناؤه ورد الأرض كما كان وإن شاء في هذه الإنسانة أن يهدل بنفسه وإن شاء أن نعطي كمفة الهد من بنائه اللي أنه أصدنه يفعل ذلك أن الأرض ترجع كما سمت وليس لمحق في هذه الأرض وليس لكفة أنه لا ببنائه ولا بضعه وفي الحقيقة من حيث الأصول والأذلة ونذهب إلى نادرة الشعبية أصح هذه الملاحظة أولا أن الغاصب المعصدن أنا غيره وبهذا الاعتداء بلا في غير ملكي فلا يثبت للبناء شرمه لأن الشرع لا يثبت شرم إلا لشيء مبين على أصل صحيح ونبني على بادي المفهور باطل والفرع تابع لأصل هذا أصله منحرام وكيف ينبني عليه التحقاط المعاوضة ونقول للحقيقة أن يعاوض أليه أما ما ذكره أصحاب المهد الأول من قولهم يرتكب أخص الضرائم بأمر شرعين فنقول يرتكب أخص الضرائم فيما له حرمة ويكون الضرائم في شيئين لهما حرمة هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه وأفقدت عليه أرضه وقد يكون يريد أن يزعف أرصحت بدناء فليس لأرث ظالم حق حاصة الأن من السلم ثانيا نقول له لو قمنا بمذهبكم لتناعب النار وأمكن للظلمة والأغنياء أن على أموان الفقراء فالأمر بسيء يذهب إلى الفقير ليس عندهما ويغسل أرضه ويغسل عليها بناءا بالملايين ثم يقول له <تصفيق> الذي أحدثت أغلى من أرضه فخذ قيمة أرضك وقرش وهذا لا شك أنه يستحذى بسرع عظيم ويؤدي إلى ناقر لا تقضر الشريعة فأصلح المنصوب منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى بديه وتؤخذ منه قفرا وعلى هذا الذي ينفحه إلى مذهب من قار أنه ليزل على حق ونقول على الغاصب أن يقلع أرضه لبنائه أن يقلع من الأرض وأن يرد الأرض كما كان وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله فقال رحمه الله وإنّنا في الأرض أو غرثا لزمه القلب لزمه قلب البناع بالهدم ورفع أصاب البناع فجميع الآثار الباقية بعد البناع ينضغي إزامتها وإذا بقي بقيت آثار خطر ونحية كردا فإذ ردمت في شوهة الأرض بعد الرجم وأصلحت نعيباً وجب عليه دشع النقص لحيث لو ضيعت قبل الغص في مزة ثلاثمائة وبعد الأرض في متر مئتين ألف يرد الأرض ومعها مئت ألف ضماناً للمرسل الذي حدث بسبب آثار الغصف الذي وقرت أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاتكم خير الجزاء فضيلة الشيخ هل من حق المرسوبي أن نطلب رد ما اقتصب منه في أي موضع غير الموضع الذي اقتصبت منه أسابقكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعله أما بعد فالأطل يقتضي أن الغافد منزم برد المغصوب إلى الموضع الذي غفبه منه فلو طلب المغصوب منه رده إلى غير الموضع لم يكن من حقه ذلك إنما الذي من حق أن يرد إلى الموضع الذي تفسد منه فلو حصل بينهما صلح واتفق على شيء فهذا امر خارج والصلح جائز على التفقيل الذي لكما في مسألة المصارحة أما من حيث الأطر الشرعي نتكلم على الإنزام مثلا لو أنه غُصِبت منه غُصِبا منه الشيء في مكة ونقله إلى الطائر فقال له مثلا وقل هذه إلى جدة فقل ليس من حقك أن تطلب نقرة إلى جدة ولو كانت المسافة واحدة لا يكون النصر إلا إلى نشر المضعين هذا هو الحق وإن أردت نقل ذلك ثم يسمنا الاشتلاح بين الطرقين فلا بأس بذلك والله تعالى أثاثون من طريقة الشيء إذا غصب رجل الأرضا ثم بنى عليها نصر ثم الحكم في هذه المسألة أثاثون الله ومطعمة العيتان من كذفر بها المطعمة للعيثان من كبه هدها لفي الويلة لا تذني ولا تتصدق يعني شيء حرمه الله عز وجل يذني عنها ذهب طائفة من العلماء إلى أن المسجد إذا بني على أرض النصوبة لم تفحص صلاة لكن مراد بالغصب الغصب الحقيقي أما لو كان المسجد احتاج إلى كنفيعه وهناك دور تتصل بالمسجد و في مصالح عامة في المساجد العظيمة كالحرمين ونحرها فعمر بن خطاب رضي الله عنه هذا جار الهدفاس وعاوض رضا عليه وأخذ بهذا الصحابة لمن عليه رضي الله عنه وارضاه فإذ خال الأراضيين من المساجد بالقوة والقهر عند وجود المصلحة العامة لتخطيذ المصلحة فهذا مستثم أنه إذا كان يأخذها ويبذي عليها نفسي من أعلم الظن ويدفق الصلاة بنفسها لا ينسل فيه الإنسان فإن الإناء أحد أصن الله وأصحابه يرون أن الصلاة بالذالة مقصوبة لا تفحل وأنه ذو صلى في ذالة مقصوبة لزمن يعيد الصلاة ولذلك ينبغي إحقاف هذا هذا أمر عظيم والله عز وجل لا يطاع من والله لا يتقبل طيبا لا يقبل إلا طيبا والله سبحانه طيب فيها قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وفي الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلوب فقول لا يقبل الله صدقة من غلوب دل على أن التصدق ومحب التبرر والإحسان لا يكون إلا بشيء أحله الله ومن داب أدن به سبحانه والعصوة ولم يسله الله ولم يأذن به ولبارك لا يجيز هذا الحعل ولا يسلي على هذا المسجد أحكى من المسجد فالوقفية لا تكتب ولبارك في أكينا في الصفوفات الغاضبة للمغطوبة الحكمية لا تكثر لو قال ألقصها للأرض لا تكثر ويصبح نفسك ملكا لصاحبه الأصلي يهدم نفسك ثم ترجع الأرض إلى مالكها وهو بالخيار إن شاء يبقيها مثلا وإن شاء أن يهدمها فلو ذلك الله تعالى رضيلة الشريف من استولى على حر ما استعمله لو كيفت العين أو ضاع المال الذي يعمل فيه المخصوص كان يشبره على ضعي فظل في هل يضمن هذا العامل المخصوص ما كيف أو ضاعه فسافقهم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ومعه مما بعد فهذه المسألة ترجع إلى مسألة ضمان الأجيل قد تقدم معها ثلاثة ثلاثة في المثل قومين الراعي قال طائفة من العلماء إن الراعي يضمن ومن أهل العلم من يرى أنه لا يضمن الراعي إلا إذا فرّض وصورة ذلك أن يذهب بالإذن أو يذهب بالغلب أو يذهب بالجواب إلى أرض مصبعة ثم يعلم أنها مصبعة ويثلث شيء منها يضمن وهكذا إلى تكاثل أو في لنها أو جمعها فتشتت وتفرقت وضاعف يضمن أو تستاهل في كراستها وفي ضاض عليها ومراقبتها حتى ضاعت وشردت وضلت ما هو يضمن هذه كلها منصور تعدل حتى يكون فيها ضمانه الله تعالى أعلم وبنان على ذلك يتبع عليه فكل الأزيد لأنه في هذه الحالة إذا غفض غفضه على إجارة ولذلك يجب عنه أن يدفع الأجرس ليكون حكمه حكم الإجارة وتسلي عليها أحسام الإجارة ومن هنا أنزلناه بثمن الأجرس بقيمة الأجرس على فتحين الذي ذكرناه الله تعالى ثابت من المفترة بالشيء إذا طالق المالك من المخصوص أن يدفل قناعه أزل هزمه ألا أن أزله في مثل فرأى نهداً أو مخصطاً ذلك أم لا ليس في لذلك لو قال له أبقي هذا البناء وأعطيك أدرى قيمة البناء فإنه حينئذ يكون صلحا بينهنا وهو معجور على ذلك لأنه خفص عنه ورفق به والرسل يذاب عليه العالم خفصة إذا نستطيع التذيير عليه والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيء كيف يمكن لطالب في تتميمه لامهدي خصوصا في امر بروفه وطلب ان ننظم وقته حتى يكرمه الله ويسر له ساره على ليالي دون صعيده ويسر لكم الله لا شك ان الله سبحانه وتعالى اذا حب طالب العلم ورضى عنه باركه له في ايامه وفي لياليه واطاب خلقه في عمره ومن دلائل البركه أن يستنفذ الساعات واللحظات وهو يجد ويسهد في فد فغور الإسلام وتعلم الشرائع والأحكام لا يسأم ولا يعمل ولا يكل ولا يشكي قد نصد وجهه لله وجد ويستهد في طاعة الله تعلم الله أن الله يحب بثوابه في كل كلمة يسمعها وفي كل حكام يحررها فأن الله سبحانه وتعالى يؤلم لهم أجر ونسوبة في ذلك كله فهذا كله من بلاء العظم البركة الشاعات واللحظات ولم تكون هذه البركة إلا بالإخراس وإرادة وجه الله هو تعالى فطالد العلم الذي يريد أن يبارك الله له في وقت هدأ الإخراس ثم يأخذ بالأشباب التي منها تنظيم الأوقات وإذا وفق الله طالد العلم فعرض قيمه الزناني وشعر ان الله سائده عن كل ذبه من اوامس فعاد في الصلاح خلاله الزناني قطعه الهم في يمض الوقت يركدا وعليه ان ينتبه لامرين هناك فرق بين العلم الحقيقي والعلم الذي يدخله الشيطان عليه من هوى وغور فالوقت لا يبارك في شيء مثل أن يستنفذ في العلم الموروث من الكتاب والسنة فمثلا إذا كان طالب العلم يحضر في مجال ويضبط ما يقال ويفهم الأحكام ويخاف من الله سبحانه وتعالى أن يستعدل في النتائج والأحكام ليحضر الخطأ والخلق يستنفذ غاية جهدي للضغط والتحقيق بعد ذلك إذا جاءت نفسه تدعوذ الاجتهاب تدعوذ التقليد تدعوذ النظر وريشة عنده آلة الاجتهاب ولم يشهد له آه العلم أنه مجتهد فإن الشيطان يضيع إلى هذا الوقت ولذلك تجد صالب العلم خبيب يجد العلم في النساء على قولين وعنده إعجاد أن يقولنا ليس هذا القول الراتح للقول الأول أرض حين الثاني الشيطان يسمدل في النفس هوى والنفس تقاد إلى معصية إلا على الجلس تقاد إلى هذه المعصية إنا من باب شج واضح لعالم وإنا من باب يدعى أنه خير فقد يجلس في مجلس العلم وهو لم يحصل درجة الاجتهاد والنظر لكي يعقض على كل كلمة فيضيع عليه عمره ويقوم من المجلس بأكفل بباطلة بدل الصواب والحق ولا ربنا يذهب ويجلس ويضغط ويفعب في من العلم إن بعد أن يجمع المادة يتفرع بمقدها وتقديم وتأخير تقديم ما أخره العلماء وتأخير ما قدمه العلماء أو تصيب ما خطأوا أو تخطئات ما صوابه ما عنده الملكة بخلاباً لا من رضق الله علماً وبصيراً ونوراً من الكتاب والسنة أن يدفع لكن أن يتطامن على حكم لم يخصده أو يضيع عمره ويدهى الزمانه وتنحق برشة علمه إما بعدم الإخلاف أو بالغروب ولذلك تجد بعض قلاب العلم يجلس في نجلة العلم ثلاثاً واشفاً فيفتح الله عليك التهيب فيفتح الله عليك في التحصير فيفتح الله عليك في برشة العلم في مباركه وفي كل ما نسمع لأمنا من اللحظة الأولى إلى آخر لحظة من نشعر بالغروب في نفسه طالب إنه يحصد ويضدف ويكذب ويكذب ولا يدعي التعالى ولا يرفع نفسه المقام لي وضع الله فيه فإذا نضت عليه سنة وسنوات وهو يأخذ العلم الذكي المقيد لما يوفق بجينه وإلمه لا يذيب عليه ولا يأخذ أميناً حافظاً للإلم يوسك أن يأذن الله بجنه بالخفر ويرتقي إلى درجة الإننات الذين أدوثوا غطيرة الإلم وعندها تنجلي له الأمور فما كان من حق ثبت عليه وما كان من خطأ مصححه وقومه ولكن بنور من أبناء وعلى سبيل وعلى رشد فلا يضيع الأمر على الشخص مثل أن يستعجل في طلب جدا ولذلك تنظر لذا أقل ما بالإلم في بداية طلب الإلم أوقاته محفوظة لكن لا يطلع عليه الشيطان بالغرض حتى وجدته مفلت الأوقات لأنه في قديم كان يطلع في الشيطان تريد النفس في المراجعة تريد النفس في المذاكرة لكنه اليوم يشعر أنه ليس مثل مراجعة ليس مثل الذي يكذب في المبتدئين لا فالأهل العلم مهما أوتوا من الأمن يتذللوا للعلم ولذلك قالوا من استقر لله أغناه ومن ذل لله أعزه ومن أهال نفسه بين يديه ما يأثيره فذل بين يديه ومهافت بين يديك عم وضحة بين يديك لكن إذا أقف طالب العلم حق ولذلك تجد العلماء الأئمة راسخين في العلم تجدهم علماء عرفوا قدر أنفسهم قبل أن يعرف العلم فتجد الواحد منهم مهما أوتي من العلم وتبين له الصلاة وأنه أخضأ في مسألة مستعدة من أبتعانها ولو كان على أؤس الأشهد هذا العلم المغروض الذي بارك الله فيه العقاد والأأمار التوفلة في أنوار الكتاب والسنة حتى أصلحة الطلوب مفرقة في الوحيد مؤمونة على الدين أمارة صادقة كاملة مباركة فيها وطالب الأنف إذا شادها لهذا السبب الذي يقول عن إخلاص ومعرفة العجل في نحن تعلم علما موروثا لا يجد لنا أن نقدر فيه ولا نؤخر إلا إذا شجد أهل العلم لنا أننا أهل للتقليم والتعريف قال الإمام مالك لا يحق لأحد أن يفتي في هذا الأمر حتى يشهد له أهل الشأن أنه أهل من ختوة لا أمتلت في المسجد رسول الله الله عليه وسلم ولا أحتي حتى من سبحون من أهل المسجد في أمي أهل من ختوة هذا العلم المنظوف الذي يقول فيه الإنسان على نور من الله يطلق سواب الله ورحمة الله يدارك كل كلمه ينطقها يطيب الله العلم في الانسان لانه حفظه ويحافظ عليه لكن اذا خرج عن السنن الاصخ من تكرم لنفسه ويضيف البضاعات والعلق التعليقات وهذا من المطولات منها اي هو يرى قبل مؤخر خلص عليه الله احاط عليه الحابل والنائب حتى تذع الذره من ام سياتي منها فياتي بحل ورث وضع من يبداه ما كان ممنوذا ببركه وما كان مدعى النابركه فيه ولربما نزل الله بركه منهما فاحنا حق الله بركه ما ورثه بسبب ظلمه واعتبائه حق الله في ماضيه اذا الدهاء العلم صعب ومواكب على طالب العلم يعرف حق حق العلم هذه في الاوقات والامار مقرونه باخذ لمارفه العلم من واجب الصل على قال تعالى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يقول بعض العلماء من كان صادقا في العلم فهو الأثرين ما معنى أثار من علم معنى أنه جلس بين يدي علماء فقال ما قالوه وذكر ما ذكروه لم يزعب ولا يزعب الله سهلة هذا فالوقت تتوزد بشد هذا العلم وضبطه لا نقول بالتعقر ولا نحن. نقول نحن نقول بالتعقر بالحق إذا كان النبي تأخل أن العلم يتكلم بحجة من كتاب الله وسنة النساء يتكلم ببطيرة يعني تتأفصر للحق ولا تتأفصر للوجب ولكن تعرف حقه وتعرف قدره لأن الله يتح عليه بالله يقول لكن الغال تكون في العلم في الناس يختلفون فأإن تناروا علماؤنا رشاءتنا الذين رزقهم الله البطيران عندهم علم وشهد لهم في هذا العلم وعرف لهم أهل الشعر حقهم بذلك نبقى علاقتين يتقرد من عند الله عز وجل الله أرض علينا أن نكون مع أهل العلم نتبعين لأهل العلم لا مبتدعين لا مغيرين لا مبدلين فإذا جئنا نطلب العلم ونجس في مجال في العلم وبرك في أوقاتنا ومتاعاتنا ومحظاتنا وكلها في العلم الموروث لا نجيب عليه ولا ننفط والله كما قولك لأشياقك وأشياق أشياق فمن تلقيت أمل لا الملك لأن كل موروثنا في حتاب السنة ولكن لا نبارك لطالب العلم إلا في هذا النسج أن الحق أنك فينا أدرع أنك فينا الحق أنك فلذلك نقول لا بد من المهدية في ترتيب الوقت من جهة الانضباط فإذا رأينا طالب أن يحبط الدروس في أسبوعه ووضع لكل درس وقتا لمراجعة لا يزيد أن من ينقص منضبط هذه الدروس أميما على الوحيد الذي سمع الأحكام التي سمعها وتلقاها دون أن يغير ويبدل فبإذن الله في المنهدية تكون ثلاثة صورة أما فيه يكون المنهد أي وقت أو أي ساعة ثم القدر هذا يختلف اختلاف الأشخاص وقد كان يصدر بالضوء أنه لا كان بعض مشايح ليكون من الصعب أن يضع العالم لطالب العلم وقت مريم إلا إذا كانوا بالطريقة القديمة طالب العلم عن العالم أربعين وعشرين ساعة وفرّغ نفسه لو له وارتح له هذا أمر ممكن وضعه على قدرات لكن الآن صعب ولذلك لو وضعنا أوقات المعلنة والصابق للإنسان إنه مشغول فيها قد يكله وقد يطرق العلم ولذلك المصطعب وضع برنامج معين لكننا منبه على ما هو من برنامج وأفضل من البرنامج وما فيه الألسفح من الله والكثير من الله وهو الأمعار الإخنار والإنفذان أن يكون مجدنا في الإنسان كما قال السلطة رحمه الله أن نكون متبعين فقط كفينه نتبع معنا الإنفذان من إذا نتبع الحلال من الذي يتبع وإذا لم نتدع الذي يأخذ بنصر الكتاب ماذا نريد كذا؟ وإذا لم نتعصد الكتاب السنة لأي شيء يتعصد؟ هو مواردين صحيحة لكي يبارك الله في أوقاتنا وأعمالنا ويبارك أيضا في علمنا الله العظيم ربما عشر الكريم لأصناعك وصفاتي أن يدعى لما تعلمناه وعلمناه خاصة الله الكريم اللهم إنا نسألك علم الناس أن تعمل اللهم إنا نسألك لأصناعك الشسنى وصفاتك الأولى أن تجعل ما تعلمنا وعلمناه حجة لنا لا حجة عينة اللهم اتعلم وما قلت له بين يديه استدقت اذهبوا به إلى الزمن اللهم لا تتعلنا لن نكد على رؤوس الأشهاد اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في ديننا ودنيانا وعلمنا وتعلمنا بالإخلاف الوجيه وابتغاء ما عنده اللهم أنشقنا بالفالحين غير خزايا ولا مثلين ولا ناظلين ولا مددلين يا حيو يا قيوم يا رب العالمين يا أحمد الرحيم وآخر جمانا الحمد لله رجلان صلى الله عليه وسلم وآله